السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قصص اليوم قصة جحة ومن يضمن لي عشائي تناول جحة طعام الغداء عند أحد الأمراء وبعد ان انتهى من ابتهام الطعام سأله الأمير كيف وجدت طعام يا جحة عجابه جحة رديئا يا مولاي فصد الأمير وقال لفراسه أي أوه فقال جحة ومن يضمن لي عشائي فضحك الأمير وعفى عنه القصة الثانية التي ستكون لي على جحة وهي قصة جحة والخروف إلى هناك لاستودعكم الله الذي لا تدعي ودعيه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته